انه لا اله الا انا فتقون ان انذر انه لا اله الا انا فتقون خلق السماوات والارض بالحق خلق السماوات والارض بالحق تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَلَقَدْ إِنْسَانًا مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَلَقَدْ إِنْسَانًا مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا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 وهو الذي سفر البحر لتكلوا منه لحما طريا وتستخرج منه حليا تلبسونها وتستخرج منه حليا تلبسونها وترلفلك مواخر فيه ولتبتغو من فضله ولعلكم تشكرون وتستخرج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 فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين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 <تصفيق> أيمسكه علىهن أم يدسه في التراب؟ أيمسكه علىهن أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون؟ ألا ساء ما يحكمون؟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 124. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 125. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون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 أرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأعام لعبره وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين نسقيكم مما في بطونه من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 فيرزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. فمن الذين فضلوا براد. فيرزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. أف بنعمه الله يجحدون. أف بنعمه الله يجحدون.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 كن حسنا فهو ينثق منه سرا وجهرا هل يستوون هل يستوون الحمد لله الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون بل اكثرهم لا يعلمون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 وَلَا تَقُضُّ الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمْ وَاهَّا عَلَيْكُمْ كَفِيلَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ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 قل نزله روح القدوس من ربك بالحَتِّ ليثبت الذين آمنوا وَهُدَي وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعْلِمُهُ بَشَرٌ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعْلِمُهُ بَشَرٌ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين لسان وهذا لسان عربي مبين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 فَقُولُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالٌ طَيِّبٌ وَشُكُرُ نَعْمَةِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِلَيَهُ تَعْبُدُونَ كنتم إياه تَعْبُدُونَ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 وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. وعلي الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ظلمناهم ولكن كانوا ثم إن ربك للذين عملوا الصوء بجهالة ثم تابوا ثم إن ربك للذين عملوا الصوء بجهالة ثم تابوا ثمَّ تابوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. إن إبراهيم كان أمّة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين ولم يكن من المشركين شاكرا لنعمه شاكرا لنعمه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 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يَتَّقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ